سماحة الشيخ ما هو ردكم على من يقول أن الأوراد الصوفية المنتشرة في المغرب العربي والأفريقي مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وأنها أخذت منه في المنام وهل من داوم على هذه البدع يكون له أجر في سائر الأعمال الأخرى ام انها تبطل وتحبط اعمال التشريع الاخرى لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم بموته انقطع امره ونهيه للامه وبقي على الامه ان تعمل بما تركه لها من امر ونهي ولم تكن الرؤى والاحلام مصادر في تشريع الاسلام وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تلقاه أصحابه عنه رضوان الله عليهم غمية عن هذه الترهات والمنامات وهذه الأعمال مرضوبة على أهلها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس نفه ورد والدين خامل قبل وفاة الرسول صلى الله. صلى الله عليه وسلم كما قال الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورويت لكم الاسلام دينا ودين خامل لا نحتاج الى ارابي جديدة تدعى بمنامات او تخترع او يزعى اصحابها بانهم تلقوها من المشكاه التي يتلقى منها رسول الله كما يقول بعض هؤلاء المتصوفه ويجب أن يوصح هؤلاء ولا يجوز لأحد أن يأخذ عنهم مثل هذه الأمور وأما هل تحبط الأعمال الأعمال لا تحبطها إلا الأعمال الشرفية فما كان من شرخ أخبر فهو يحبط الأعمال ولا يترك منها شيئا إلا إن تاب الإنسان منها قبل أن يموت نعم.